أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه هلث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 فجاء ذاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا, إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَاذَاءَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قال فبما لا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلين ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما, شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهما من سوآتهما.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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد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 لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكما من الجنه ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اننا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن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 فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها هذا هؤلاء اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته أولئك أنالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا, فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوذوا أن تلكم الجنة غورستموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار أن قد, وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا أَصْرَفَتْ أَرْصَانُهُمْ تِلْقَاهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لِجَانِيَ يَعْرِفُنَا هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَاءُ الَّذينَ أَقُسمُتُمْ لَا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا نَتُمْ تَحْزَنُونَ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه أن أفيضوا, ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على علم ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا بعد لقد <تصفيق> خسروا قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبونه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت, سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولا ترحمون فكذبو فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين, كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 فَالْكُرُوْنَ لَلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتْنَا فَأَتْنَا بِمَا تَعْدُنَا لَإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ اتجادلونني في اسماء ما ان سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل, فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إن عذاب أليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من, من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الا الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ما إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 قد جاءتكم بجنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تبخس الناس أشياء ذاهم تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة من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 أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, حتى عفوا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 لَفَتَحْنَا عليهم بَرَكَاتٍ مِنَ السماء وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا وَلَكِنْ بما كانوا يكسبون بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمْنَ أَهْلُ الْقُرَائِنِ يَأْتِينَ بَأْسٍ لَبِيَاتٍ وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَمُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ الذين يرثون يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بل نَشَاءُ نشاء بِذُنُوبِهِمْ بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى عَلَيْكَ عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم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 قد جئتكم ببينة من ربكم فَأَرْسِلْ معي بني إسرائيل قال إِن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحل عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لا اجرا قالوا ان لنا لا ان كنا نحن الغالبين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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاذاؤوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 فكرتموه في المدينة لتخرجوا من هذا أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن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 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيل سماءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لانك كشفت عن الرجز لنؤمنن لك لنؤمنا معك بني اسرائيل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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ ما كانوا يعبدون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وان ان من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه، فتمم بيقات ربه أربعين ليلة.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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أُوَلِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِدِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظه وتفصيلا, وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجروا إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الاعداء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 إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الآخرة إنا هدنا إليك ولا عذاب يصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون وياتون الزكاه فساكتبها للذين يتقون وياتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والذي يجدونه مكتوبا عندهم في والانجيل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعززوه ونصروا واتبعوا النور واتبعوا النور الذين انزل معه آباؤهم المفلحون قل يا أَيُّهَا الناس إِنِّي رسول الله إِلَيْكُمْ جميعا الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ لا إله إِلَّا هو يحيي ويميت فَآمِنُوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بِاللَّهِ وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا ذا إلى موسى ذا إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت حيتانهم يوم سبتهم شرعهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم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 أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا, ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نروا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقُلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين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 وَاتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فكان الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرض واتبع الْأَرْضِ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون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 سيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَأَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِيمَةٌ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو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 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَتَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فتعالى الله عَمَّا يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وَلَا يستطيعون لهم نصرا ولا ذا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صابرون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فدعوهم لكم إن كنتم صادقين ألا هم أرجل يمشون بها؟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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه لا عن عبادته ويسبحونه يسجدون